إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكالا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰ قُلْ لَئِنْ أَمْهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملا ملأك تتنزيله الملك يوم وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا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 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخل إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 له ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار لشورا وهو الذي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 قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينسعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينسعهم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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا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 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ لَمْ يَخْرُو عَلَيْهَا صُمَّوْا وَعُبْيَانًا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 حسنة مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا